وأنكذوا <تصفيق> الآخرين وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كِتَابَ رَبِّهِمْ مَا مَنَعَهُمْ أَن يَقُولُوا فَتَكْتُبُوهُ إِنَّ ذَلِكُم فِي ولا تكرهوا فتاك قوما بالباغي من اذلم تصون لتتبعوا عرضا حي قد ولا نلقى هُنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة كن زيتون تلال شرق يقع على ضرفه لا شرق سُبْحَانَ رَبِّنَا نُورٌ عَلَانٌ يَهْدِي اللَّهُ من نُورَهُ مَن يشاء فَلَنَا النَّصْرُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِذْ يُوتِنُ أَهِنَّا فيها